انا احمل كل مسؤول واحمل كل مستقيم واحمل كل شيخ احمله من هذا المنظر، شبابه وهم شبابه شبابنا ترى يموتون لكنهم ترى طيبين صحي سكران، صحي مون كان يستحملهم تيه لسماعه دقيقه بس استنى منك دقيقه بس هتردي له اه ولا ولاد حجي سلم عليه تبتسم في وشه قالوا يا اخوان دول شباب يرضيك تشوفه على انستغرام يرضيك انك تشوفه يتعالج من امراض في مستشفى عمل يرضيك انك تشوفه في جمعيه مرضى في صوف بيس هسبوني لما نذكر قصص زيها لمرحمه اقسم بالله بعض الاخيار على مقدتي وعيني تدمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوم من أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه قبل عشر سنوات شاب زيك قبل عشر سنوات ورد حارة زيك ويتتمنى واحده يضعك ضيك واحد صاحبي قلنا نعيش حياة سيئة قال ما قال عنها سيئة بعد الله ما كرمنا بالنور بالهدية نجي نبي السدوس مع زوجاتنا وعيالنا أخوي أخوكم أخوي يموت على غير لا إله إلا الله أخوي أخوكم يموت معشر السكران والله ما أرضى أقسم بالله والله يسني على هذا اليمين إني أوحي بعمري من أجل شبابنا وهمتنا من اجل ديننا وتحبنا لا تعسب لي لما اذكر قصة ولا أقول رجل مبسوط والله ما أرضى لك إبنى الجنة والله ما أرضى لك إبنى الدك آخر كلمة كلك من الدنيا أشهد أبلاغ لا إلا الله وتحرم الله تعالوا, تعالوا نجرب الحياة مع الله تعالوا نعيش مع الله أسأل الله أن يسعدكم في الدنيا والاخره يا رب يا رب يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وترى اجتماعنا اللهم إنك تعلم بأن قلوب شبابنا وإخواننا ممتلئه وحب لك وتعظيم لك اللهم إنك تعلم بأن صدورهم قد تلات خيرا وطاع اللهم فحبب إليهم الايمان وزين إليهم الإيمان اللهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان